وعلى الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزكم من أيام أخر وعلى الذين فمن تطوع طيرا فهو خير له وأن تصوه خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي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 وليكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى أَنْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ